117. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا 118. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا 119. 117. وما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين 118. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انَّ يَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَسَ عَنَّا مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ 124. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم 125. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم أن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 فَلَمَّا فَصَلَ قَالَوُتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُرْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي بَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يطعمه فَإِنَّهُ مِنِّي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 وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء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 وإنك لمن المرسلين